أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْرِجَ الْأَرْضَ كَامِلَةً كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله.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 الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا. حملته أمه على وهن ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن